اللهم افتح لنا فتحا وانت خير الفاتحين اللهم هب لنا من لدنك توبة نصوحا تطهرنا بها عقلا ونفسا وجسما وروحا اللهم انا نسألك ان تتجلى علينا بقولك ففهمناها سليمان انك على ما تشاء قدير اما بعده فنجيب عن بعض الاسئلة قبل ان نشرع في درسنا في باب السلام أخوة تسأل كيف إذا سلمنا في مكان لا أحد فيه هل يسن السلام قيل إن الجن يرد سلامنا نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب ابن السني العمل اليوم والليلة أنه يسن للإنسان إذا دخل بيته ولا أحد فيه ما في أحد يعني أنا وزوجتي وأولادي كنا في الخارج دخلنا البيت أول ما ندخل نسلم الذي يجيب ليس الجن فقط الجن والملائكة ليس الجن فقط بل الجن والملائكة أيضا يجيب فهذا يسن إذا دخل إلى بيت أن يسلم فيه أهل وسهل. أهلا الله وسهلا الله مجيد. أكرمكم الله يا أخي. طالح الحلو. راعيكم عافيه. الله مجيد. شو الله ملاك. حياكم وبركاتكم. الله يبارك. أكرمكم الله. أهلا وسهلا. كيف حالكم سيدنا؟ الله مجيد. ما نبدأ قبل ما نبدأ قبل أن تأذن وأنتم تأذن منكم؟ أكرمكم الله. الله يبارك فيكم. نعم فهذا السؤال الأول انتهينا منه إذن نسلم ولو كان البيت فارغا سؤال آخر قرأت قصة عن سلفنا الصالح وهناك مذكور سارق العلم ما هو سارق العلم وكيف نتقى منه أو نتقي منه يعني سارق العلم إذا قلنا ما يفعله اليوم الناس ما يسمونه سارق العلم فقط يسمونه السارق الذي لم تقطع يده السارق الذي لم تقطع يده وهو الذي يسرق جهود الآخرين يسرق جهود الآخرين أنا أعرف رجلا أخذ كتابا لمؤلف من المؤلفين نزع اسم المؤلف ووضع اسمه عليه ثم طبعه ووضعه في الأسواق وظن الناس أنه هو المؤلف لكنه هو سارق للعلم نسأل الله سلامة اليوم كثير من الناس يسرقون جهود العلماء يذهب الى الانترنت وهذه الشبكات ويأخذ بحثا من الابحاث ينزع اسم المؤلف لهذا البحث ويضع اسمه ويقدم به رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه ويصير من هؤلاء الذين يسرقون العلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوبي زور والعياذ بالله متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور والعياذ بالله فهذا لا ينبغي للإنسان أن يسرق جهد غيره هناك شخص ويشتاق لأمه التي قد ماتت هل هناك دعاء للقاء الميت اقرأ سورة الضحى قبل أن تنامي سورة الضحى قبل أن تنامي على عدد آياتها أو على عدد أو على عدد كلماتها إذا كنت تستطيعين تجتمعين إن شاء الله بمن تحبين في المنام مثلا نتكلم عن سوء شخص ولم نذكر اسمه مع أننا نعرفه هل هذا من باب الغيبة؟ إذا كان الحاضرون يعرفونه لا ينبغي لك أن تذكري ذلك يعني أنت الآن تتكلمين عن شخص وصفاته السيئة إذا عرفه الحاضرون ولو لم تذكري اسمه إذا عرفه الحاضرون لا ينبغي لك أن تذكري ذلك وتكوني قد دخلتي في باب الغيبة أما إذا لم يعرف الحاضرون وكان المراد تحذير الناس من ذنبه أو من خطائه هذا لا مانع منه لا مانع منه إذا الشرط ألا يعرفه الناس إذا عرفه الناس دخلنا في دائرة الغيبة أما إذا لم يعرفه أنا أعرفه فقط وذكرت صفاته السيئة ولم أذكر اسمه هذا لا يسمى لا يسمى غيبة نرجع إلى درسنا وحيث وقفنا مع إمامنا النووي رضي الله تعالى عنه وأعاد علينا من بركاته وأنواره ونفعنا بعلومه وأسراره وبعد الإذن من فضيلة سيدي الحبيب سقاب حفظه الله تعالى نشرع في هذا الدرس ونسأل الله عز وجل أن يتجلى علينا بقوله ففهمناها سليمان وأما أهل الذمة هنا مقفنا أليس كذلك السلام الآن على أهل الذمة يهود والنصارى كيف نسلم عليهم وهل نسلم عليهم بلفظ السلام قال الإمام النووي وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام أكثر علماء السادة الشافرية بل وغيرهم من من من بقية المذاهب لا يجيزون ابتداء الذمي بالسلام فلا نقول له ابتداء السلام عليكم لا نقول ذلك هذا معنى قطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام طبع عندما أقول لا يجوز هل هذا حرام أو مكروه قال الإمام النووي قال آخرون ليس هو بحرام لا يجوز لكن ليس حراما بل هو مكروه فإن سلموا هم على مسلم سلموا هم من هم أهل الزم على إنسان مسلم هل يرد السلام قال في الرد وعليكم فقط ما يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه أبدا يقول وعليكم كما حدثتكم في الدرس الماضي عندما كان اليهود يدخلون على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ما يقولون يقولون السلام وعليك فغضبت سيدة عائشة قالت وعليكم السلام واللعنة والغضب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال وعليكم فقط وعليكم إن كانوا قالوا السلام وعليكم السام وعليكم ما يزيد على قوله وعليكم ولا يزيد على هذا الآن سيذكر لنا وجهين عن الإمام الماوردي لكن هذين الوجهين شاذان لا يعمل بهما مردودان إنما ذكرهما من باب الفائدة وحكى أقضى القضاء الماوردي وجها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتلاؤهم بالسلام إذن هناك وجه عند السادة الشافعية لبعض أصحابهم لبعض أصحاب السادة الشافعية بجواز ابتداء أهل الذم بالسلام، لكن يقتصر المسلم على قوله السلام عليك، ولا يذكره بلفظ الجمع. نحن عندما نسلم على بعضنا نقول السلام عليكم، أليس عليك كذلك؟ ولو كان أمامنا واحد، وهذه الميم من التعظيم. ميم التعظيم ميم الجماع عندما نذكرها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا كله جمع من الذي نزل الذكر الله وربي عز وجل واحد لماذا نقول بالجماعة نحن هذا من باب التعظيم فعندما أقول الإنسان المسلم السلام عليكم أعظم قدره الوجه الضعيف الذي ذكره الإمام الما وردي أنه يجوز أن نسلم ابتداءا على أهل الذم، لكن لا نقول السلام عليكم، نقول السلام عليك، ولا يكت... لكن يقتصر المسلم على قول السلام عليك، ولا يذكره بلفظ الجمع، لماذا لا يذكره بلفظ الجمع، لأن لفظ الجمع للتعظيم وأهل الذم ليسوا أهلا للتعظيم. لأنهم ليسوا مسلمين الإسلام والمسلمون أهل للتعظيم أما غيرهم ليسوا أهلا للتعظيم هذا الوجه الأول هذا الوجه كما قلت لك شاذ ومردود سيأتي كلام الإمام النووي رحمه الله وحكى الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتزأوا وعليكم السلام وعليكم فقط الوجه الصحيح المعتمد أن نقول في الرد عليهم ماذا وعليكم أما الوجه الثاني قال يقول وعليكم السلام لكن لا يقول ورحمة الله يقول وعليكم السلام بدون ورحمة الله قال الإمام النووي وهذان الوجهان شاذان مردودان يعني من قال يجوز ابتداءهم بالسلام ويقول السلام عليك هذا وجه شاذ مردود ومن قال يجيبهم ويقول وعليكم السلام هذا وجه شاذ مردود الوجه المعتمد لا يجوز ابتداءهم بالسلام واذا سلموا علينا ماذا نقول لهم وعليكم فقط بدون زيادة. كما كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يجيب أهل الثمة روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام لا تبدأوهم بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه نمشي في الطريق وهذا أهل الزمة جاءوا ما يمشون في وسط الطريق يمشون في ناحية الطريق لأن أصل الطريق لعزة الإسلام والإسلام دائما عزيز ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما فتح بيت المقدس وجاء يتناوب مع عبده على بعير تارة يركب العبد ويمشي عمر وتارة يركب سيدنا عمر ويمشي العبد ونصارى بيت المقدس ينتظرون على أسوار على أسوار بيت المقدس ينتظرون فلما وصل كانت النوبة دور من يركب العبد وسيدنا عمر يجر الدابة حتى وصل سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح امين هذه الامة ومعه نفر من الصحابة رأوا هذا المنظر امير المؤمنين ابو حفص عمر الفاروق يمشي والعبد يركب يعني موقف غير جيد فقال سيدنا أبو عبيدة لسيدنا عمر لو أنك أظهرت لهم عزة لو أنك أظهرت لهم هذه العزة عزة الإسلام مو تمشي أنت والعبد يركب فقال له سيدنا عمر أوه يا أبا عبيدة أوه هذا اسم فعل اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع أوه يا أبا عبيدة كلامك يؤذيني لو غيرك قالها لعلوت رأسه بسيفي ما عنده مزاح سيدنا عمر أبدا لو غيرك قال هذا الكلام لعلوت رأسه بسيفي نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله الناس تحفظ القسم الأول من كلام سيدنا عمر تحفظ أنه قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولكنهم لا يحفظون أنه قال ومهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله انظر اليوم إلى أحوال المسلمين هل هم أهل العزة؟ لا المسلمون اليوم سبعفون يتحكم بهم بعض من فئات الغرب يتحكم بهم بعض من الناس ربما يكونوا كافرين لماذا وصل المسلمون الى هذا الحال لانهم تركوا العزة بالاسلام ولانهم اعتزوا بغير ما اعزهم الله اعتمدوا على اموالهم فافخرهم الله اعتمدوا على قواتهم فاضعفهم الله ولو انهم رجعوا إلى الاسلام لأعزنا الله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام إذا أردتم العزة فاعتز بدينك اعتز بشرعك اعتز بأنك طالب علم اعتز بأنك تسلك هذا المنهج السليم ونحمد الله عز وجل أنه لم يسبتنا في مسالك أهل البدع والضلال نحمد الله عز وجل أننا نقرأ كلام هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم فنسمي عليهم وندعو لهم ونتوسل إلى الله ببركاتهم ونروي الأحاديث التي رووها في أصحي الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري وصحيح مسلم وكلام إمام النووي والهجم اليوم الحرب اليوم على كتب الحديث على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم بالذات هناك فئات من المسلمين ابتلان الله بهم نبتت نابفة وحدثت حادثة هؤلاء ينتشرون اليوم مع كل أسف على فشاة التلفزة وينتشرون في المحاضرات ويغتر بهم بعض الشباب يسيئون ويطعنون بالإمام البخاري وبالإمام مسلم ويصي ويصيئون ويتعلمون بأئمتنا من السلف الصالح، فاحمدنا الله أيتها الأخوات، احمدنا الله أن كنا تدرسنا في معهد يعظم سلفه، في معهد عندما يذكر الإمام النووي نقول رضي الله عنه، عندما يذكر الإمام البخاري نقول أصح الكتب، عندما يذكر الإمام مسلم نقول أصح الكتب بعد البخاري، من فضل الله تبارك وتعالى. أما اليوم كثير من الناس في هذه البلد يدرسون في جامعات يطعون فيها بسلفنا الصالح يطعون فيها بأئمتنا يهزؤون ويسهرون من الأئمة الأربعة من الشافعي وبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل فيقول أحدهم قال الشافعي وأقول وهو لا يعرف كيف يبول، لا يعرف كيف يتوضع لا يعرف الاستنجاء من الاستبراء لا يميز بينهما لا يميز بين الحديث المقطوع ولا الحديث المنقطع ثم يقول أخطأ البخاري أو ما في البخاري غير صحيح ويشكك طلاب العلم بالبخاري وبالامام مسلم ولا نقبل هذا أبدا بل إن أحدهم بلغ به قلة الأدب أنصار يقلل من مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أقول هذا في بلادنا في بلاد العرب لا بل هنا في بل هذه البلاد المداركة وأنا أعرف من أمثال هؤلاء كيف يتصدرون للعلم ولتعليم الناس في المجتمعات يقلل الأدب مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال حتى قال وكنت جالساً كنت جالساً ما سمعت قالا عن خيل بل سمعت مناي هاتان كلامه قال أنا أفضل من النبي أيها الأحمق. أيها الأخرق. لماذا أنت أفضل من النبي النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده هاتف أنا عندي هاتف. عقل ضيق. النبي ما عنده سيارة أنا عندي سيارة. قلت له أيها الأحمق النبي عنده براق أنت عند السيارة النبي عنده براق اللهم صل وسلم وبارك عليه. هؤلاء الذين ابتلى ابتل الله عز وجل بهم جامعات هذه البلد وأما هذه المعاهد التي تعظم سلفها فهي نعمة ما بعدها نعمة الحمد لله ما نسمع ما يهزه كياننا من الإساءة لهؤلاء الأئمة ولا نسمع ما يهز أبداننا من الإساءة لنبينا ولا من الإساءة للإمام البخاري ولا من الإساءة للإمام مسلم رضي الله تعالى عن الجميع وأعاد علينا من بركاتهم وأنوارهم إذن كان المسلمون في عزة فكانوا يمشون في وسط الطريق وكانت النصارى تمشي على أطرافه ما يجرؤ أحدهم أن يمشي في وسط الطريق لأنهم يعلمون أنهم مصبعفون أما المسلمون اليوم كيف حالهم أسلهم الله لماذا لأنهم افتعدوا عن دينهم ولو أننا عدنا إلى ديننا لعاد الله عز وجل لنصرنا ولعزتنا ولحقق فينا قوله وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا شرط اذا اردنا ان نحقق جواب الشرط لا بد ان نحقق فعل الشرط وربي عز وجل وعدنا بالعود بالنصر والعزة وعلق هذا الامر على فعل شرط ان تنصروا الله ينصركم ان عدتم عدنا هذا هو الشرط فينبغي ان نحققه حتى نعود ويحقق الله فينا جواب الشرط هذا معنى فاضطروه إلى ضيقه وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فقط ما زاد شيئا لا نقول وعليكم السلام ولا نزيد على كلمة وعليكم كما هو المعتمد عند السادة الشافعية رضي الله عنهم وروينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك ما معنى السام؟ الموت السام ما معنى السام الموت فهم يقولون السام عليك يعني الموت عليك من أجل أن يموت فلذلك غضبت السيدة عائشة فقالت لهم وعليكم السام ولعنة الله وغضبوه غضبت زوجها وهكذا شأن المرأة الصالحة إذا اعتودي على زوجها أو أسيء إليه ما ينبغي أن تبقى ساكدة تقول لهم وعليكم السام والغضب واللعدة حتى ما يبقى شيء إلا وتأتي بهذه المسبات، فلكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن الله يحب الرفقة في كل شيء السام ما هو السام الموت فقل وعليك وعليك وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرنا والله أعلم الآن مسألة يذكرها عن الإمام أبي سعيد المتولي أنا سلمت على رجل ولا أعرف هذا الرجل هل هو مسلم أو غير مسلم أو غير مسلم فلما سلمت عليه قلت السلام عليكم ورحمة الله فتبين بعد ذلك أنه غير مسلم نصراني أو يهودي ماذا يستحب قال يستحب أن أستقيل من أن أستقيل أقول له رد علي سلامي أذهب إلى أقول رد علي سلامي أنا عندما سلمت إنما سلمت على المسلمين وأما أنت لست من المسلمين وفي هذا الرد أقول له رد علي سلامي تحقير له ليس له شخصيا إنما لما يتبعه نحن ما نبغض الأشخاص إنما نبغض أعمالهم من باب الإنسانية من باب الجوار نحسن للجميع البر والفاجر والمسلم والكافر من باب الإنسانية لأننا إخوة في الإنسانية ولكننا لسنا إخوة في الدين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أبدا ما ينبغي أن نرضى الدنية في ديننا وما ينبغي أن نرضى الذل لديننا وما ينبغي أن نشعر بنقص أننا مسلمون لا ارفع كانوا قال كانوا سابقا ينشدون ارفع رأسك للعلياء يا مسلم مسلم يرفع رأسه يعتز بدينه طالبة علم تضع هذا الخمار هذا النقاب ما تفتحي من الناس ارفعي رأسك قولي أنا متمسك بديني بمذهبي بعقيدتي ينبغي للجميع ان يحترمني عز نعم فاذا اذا سلم علينا سلمنا عفوا على رجل وظنناه مسلما فبان كافرا قال يستحب ان يسترد سلامه ايش يعني يسترد سلامه يقول رد علي سلامي رد علي سلامي والغرض من ذلك أن يوحشه أنا لا أريد أن يكون بيني وبينك علاقة من باب الدين من باب الإنسانية ما في إشكال أبدا حتى إذا كان لنا جار نصراني ومات عنده ميت نذهب ونعزيه لكن نعزيه من باب الإنسانية لا من باب الدين ما نقول له عظم الله أجركم ورحم ميتكم لا رحم الله الشيخة شيخنا شيخ عبد الرزاق الحلبي امام اهل الشام ورضي عنه كان يسكن في حي فيه نصارى فمات جار له نصراني فذهب للتعزية لكن انظري الى الكلمات بسرعة قال الكلمات قالها في التعزية لهذا النصراني لأهل هذا النصراني بدون ان يقع باثم شرعي ماذا قال لهم قال الله يرحمنا الله يرحمنا يعني نحن المسلمين ويعوضكم خيرا منه ويغفر لنا كلمات سريعة ما شعر الناس أنه الله يرحمنا يعني المسلمين ويعوضكم خيرا منه إذا عوضهم خيرا منه يعني مسلم ويغفر لنا وعزهم ومشاه كلمات سرعة بديها لم يقع فيها بمحظور شرعي وجبر خافر جيرانه ولا مانع من هذا ابدا لا مانع من هذا النبي عليه الصلاة والسلام مريض شار له يهودي فذهب لعيادته ذهب لعيادته وعرض عليه الإسلام فقال الرجل والد هذا اليهودي الغلام قال له اطيع ابا القاسم اطيع ابا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فدخل الغلام في الإسلام ثم مات نطق كلمة الشهادة ثم مات لقي الله تبارك وتعالى ومعه زاده من كلمة التوحيد فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسرور من عنده وقال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار أنقذه الله بي من النار لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الدين ولما عرفنا العزة ولما عرفنا الإسلام ولما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى لذلك نعظم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نحتفل به ونفرح به صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على أبواب شهر المولد ويكثر اليوم هؤلاء الذين يثيرون البلبلة ويثيرون القلقلة في صفوف المسلمين ويتهموننا بأننا مبتدعون لأننا نفرح بحبيبنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون أنهم أصحاب دليل وأنهم يدعون أنهم أصحاب كتاب وسنة وما مر معهم حديث إمام أحمد بن حنبل في مسنده عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حلقة في المسجد يذكرون الله ويحمدون الله عز وجل فقال لهم ما أجلسكم قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن ومن به علينا هذه رواية نحمد الله أن هدانا للإسلام أخرجنا من الكفر والأوثان والوثنية والخمر ووأد البنات وا وا وا. أخرجنا من كل شيء على ما هدانا للإسلام ومن به علينا طيب في رواية أيضا عند الإمام أحمد بن حنبل في مسنده جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن بك علينا فالطبع الحبيب الأعظم ومن بك علينا إذن نحن نفرح لأن ونحمد الله ونذكره لأن الله أرسلك لنا هذا معنى الحديث ومن بك علينا أليس هذا هو عمل الموليد؟ هذا هو عمل الموليد نجلس نفرح أن الله أرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الكون أشرق ببلاده صلى الله عليه وسلم لكن مع كل أساف هؤلاء الناس لا يرضيهم أي شيء فافرحوا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ولا تلتفتوا إلى قول من يثبت همتنا في عدم الفرح به صلى الله عليه وسلم واعلم بأن من أحب أحمد لابد أن يهو اسمه مردد لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمر رشدا أرض الورى إلا غوات نجد نسأل الله السلامة والعفو والعافية والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفا ما في ألفا ليس هناك ألفا بين اليهودي والمسلم ولا بين النصارى والنصارى والمسلم من أجل الدين أما بالانسانية قلت لك أمر آخر أمر آخر النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة جنازة يهودي فقام وصار يبكي نحن إذا عرفنا أن يهوديا مات نفرح أليس كذلك؟ النبي صار يبكي يا تعجب الصحابة يا رسول الله لك يهودي هذا مات فراحنا الله منه ومن كفره لكن انظري كيف لفت انتباهنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى شيء قال نفس تفلتت مني إلى النار كيف لا أبكي هذا الرجل تفلت مني إلى النار كيف لا أحزان كيف لا أبكي حمل نفسه صلى الله عليه وسلم مسؤولية هداية الخلق أجمعين وكذلك طالب العلم الداعي الله عز وجل أنت ستصيرين داعية ستصيرين مربية في منزلك معلم في معهدنا المعاهد انتبهي ينبغي أن يكون عندك شعور بالمسؤولية لهداية الخلق أجمع ثمنينا الخير والهداية للجميع سمعت كلمة من الحبيب عمر حفظه الله وأمد بعمره يقول أنا لا أعتبر نفسي وهذه كلمة ليست لكل الناس لطلاب العلم للدعاء لمن تصدر للهداية ولمن تصدر للدعوة يقول أنا لا أعتبر نفسي نجحت في مهمتي في الدعوة إلا إذا كنت أنا وإخواني وطلابي وأحبابي جميعا عند الموت على كأسي وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه او محمدا وحزبه ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام الداعيه الناجح لا يكون ناجحا الا اذا كان عند طلابه جميعا شوق لرسول الله كشوق بلال رضي الله عنه لسيدنا رسول الله ماذا قال بلال لزوجته عندما قالت له واكرباه قال لها لا تقولي واكرباه قولي وطرباه وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا أنا مسرور لأنني سألتقي بالحبيب الأعظم فإذا كان إخواننا وأبناؤنا وطلابنا وأحبابنا عندهم هذا الشوق للجناب المحمدي كالشوق الذي كان عند سيدنا بلال عند ذلك نحن نجحنا في مهمتنا في الدعوة وإلا فلا نعتبر أنفسنا أننا نجحنا، فانتبهي يا أية والأخد، وتمني الخير والهداية والتعلق والوصال بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق، وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل، فقيل له إنه يهودي، فتبعه، صار يرحبه سيدنا عبد الله بن عمر. وقال له رد علي سلامي رد علي سلامي ما رضي أن يلقي عليه السلام قلت الإمام النووي وقد روينا في موطئ الإمام مالك رحمه الله أن مالكا سئل عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله هل يستقيله ذلك يعني هل يطلب منه أن يرد عليه سلامه هذا معنى الاستقالة هل يطلب أن يرد عليه السلام هل يقول رد علي سلامي مر معنا أن ابن عمر وأن مذهب الشافعي السادة الشافعية يقول يستحب له أن يرد عليه السلام أما المالكية قال الإمام مالك لا لا يستقيل خلاص خرج السلام قال النووي رحمه الله فهذا مذهبه هذا مذهب المالكية واختاره ابن العربي المالكي قال أبو سعد هذه مسألة أخرى نتركها إلى درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى خلاصة درسنا اليوم هل يجوز ابتداء النصراني أو اليهودي بالسلام لا يجوز أبدا لو سلموا علينا كيف نجيب فقط وعليكم لا نزيد وأما القولان أو الوجهان اللذان نقلهم الإمام النووي عن الماورده فهما وجهان شاذان مردودان الوجه الأول الشاذ المردود أنه يقول له السلام عليك السلام عليك ليس عليكم يجوز هذا شاذ مردود الوجه الثاني المردود أنه يقول له في الرد وعليكم السلام دون ورحمة الله وهذان أيضا شاذان وأتى بالأحاديث التي تبين ذلك ثم المسألة الأخرى لو سلمنا على رجل لم نعرف أنه يهودي ثم تبين أنه يهودي ماذا يستحب لنا أن نقول له رد علي سلام. وضارد الأثر عن من الأثر عن من عن ابني عمر رضي الله تعالى عنهما هو الذي قال اليهودي رد علي سلام أما مذهب السادة المالكية هل يرد؟ لا لا هذا مذهب السادة المالكيه واختاره القاضي ابن عربي ألف ألف صلاة وعلى آله واصحابي اجمعين ما يسقط هذا؟ سأخذ تسأل واحد أصاني أن أسلم على فلان. قال بلغ سلامي إلى فلان. فلما لقينا نسينا أن نبلغ السلام ولم نجد فرصة أخرى لنلقاه إلا ما شاء الله. عندما نلقاه مرة أخرى في ما شاء الله. عندما نلقاه نعم نبلغ السلام له أو نرسل له رسالة أو نوكل واحد آخر أنه فلان أخبرني أن أسلم عليك وأنا نسيد المهم ليس له من حل إلا أن نبلغه السلام نعم لكن إذا واحد قال لك بلغي سلامي قل له إذا تذكرت إذا تذكر حتى ما يصير أمر أمانة حتى ما يصير الأمر أمانا ويجب علي أن أبحث لا إذا تذكرت أخبر إن شاء الله تعالى يعني أنت كوني في احتياط وجدنا كثيرا كلمة سلام في المراسلة عبر الهاتف وذلك عبارة عن السلام عليكم فهل يجوز لنا أن نقول أو نكتب مثلا تلك الكلمة سلام مر معنا هون في الأذكار مر معنا لو قال سلام عليكم مر أو قال سلام عليك وقلنا إنه يجوز ويعتبر سلاما وأنا توسعت قليلا عند هذه الكلمة وقلت اليوم سلام صار شعارا من شعار أهل البدع فلا ينبغي إلا أن نخصص أنفسنا قال قلتم يورث البلبلة والقلقلة ولم نفهمها تماما يعني التشويش بين صفوف المسلمين هذا معنى أو لا المبتدع اليوم إذا قرب شهر الربيع يبدأون على الفيسبوك وعلى غيره من المواقع وعلى كلماتهم الاحتفال بدع النبي لم يحتفل الصحابة لم يحتفلوا فيصير في بلبلة كلمة بلبلة أي تشويش تشويش في صفوف المسلمين العوام البسطاء معقول الاحتفال بدع ما الدليل على الاحتفال هذا معنى بلبلة وقلقلة والله أعلم. نرجع إلى عقيدة العوام جلاء الأفهام في عقيدة العوام وقفنا عند الصراط وين؟ ولا عند الميزان أين وقفنا الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا يقربنا إليك يا رب العالمين مازلنا زلنا مع اليوم الآخر وما فيه من مواقف وما فيه من أمور ووصلنا إلى قوله الميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات يجب أن نعتقد أن هناك ميزانا يزن الحسنات ويزن السيئات وله كفتان كفة يوضع بها الحسنات وكفة توضع بها السيئات فإذا رجحت كفة الحسنات دخل الجنة وإذا رجحت كفة السيئات والعياذ بالله دخل النار إلا أن يتغمده الله برحمته ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله ثمانين سنة ثمانين سنة في خلوته ما ارتكب ذنبا أبدا, أبدا ثم قال الله له بعد أن ما أدخل عبد الجنة برحمة قال لا يا رب بل بعمل بعمل عبادة ثمانين سنة قال لو تعا جاء ووضع عبادة ثمانين سنة في كفة ونعمة البصر في كفة أخرى فرجحت نعمة البصر ما استطاعت عبادة ثمانين سنة ما استطاعت أن تفي حق نعمة البصر، فقال الله أدخل عبدي النار قال لا يا رب يا رب برحمتك برحمتك لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل إذن العمل يدخلنا الجنة لا ما الذي يدخلون الجنة؟ رحمة الله سبحانه وتعالى طيب ربي عز وجل يقول في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني العمل في القرآن يدخلون الجنة كيف هذا؟ هل هناك تعارض بين القرآن والحديث؟ لا ليس هناك تعارض لن يدخل, أحد لن يدخل أحدكم الجنة عمل أصل الدخول أصل الدخول إلى الجنة إنما يكون برحمه الله ما معنى قنة بما كنتم تعملون أي درجات الجنة درجات الأعمال أما أصل الدخول على حسب رحمة المولى سبحانه وتعالى هذا معنى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي مراتبكم في الجنة ورد أيضا في الحديث أن الرجل توضع له أعماله الحسنة وأعماله السيئة فترجح كفة السيئات فيظن العبد أنه قد هلك خلاص هلك يعني إلى النار فتأتي بطاقة بطاقة صغيرة في الهواء فتحط هذه البطاقة على كفة الحسنات، فتضيش تطيش كفة السيئات. يعني الآن من ثقل هذه البطاقة كفة السيئات طارت. ما بقي سيئات أبداد. بعد أن ظن هذا العبد أنه قد هلاك. إيش مكتوب بهذه البطاقة؟ كلمة التوحيد. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. رجحت بها كفة الحسناء بكلمة التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من أنه من لقي الله بكلمة التوحيد فقط لا إله إلا غير شاك دخل الجنة دخل الجنة مرة من المرات حديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقام رسول الله من المجلس ودخل حائط قوم من الأنصار حائط يعني بستان بستان قوم من الأنصار تأخر في الرجوع سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه انشغل باله لماذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام علينا خافوا أن يكون قد اقتطع عدوننا صلى الله عليه وسلم يعني أنه منعه عدو مثلا أو حيا أو شيء خاف سيدنا أبو هريرة وبدأ يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد جدول ربيع جدول نهر صغير يدخل في البستان فدخل كما يدخل السعلام دخل أبو هريرة رضي الله عنه من هذه الحفرة الصغيرة في الحائط فقال النبي عليه الصلاة والسلام في البستان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يعني أنت أبو هريرة قال نعم خشيت أن تكون قد اختطعت دولنا خفت أن يكون حبسك حابس شغل بالي عليك اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه طمأنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه أعطاه نعليه أعطاه نعليه قال خذ هاتين النعلين نعلين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم واخرج خارج هذا الحائط فمن لقيته من لقيته يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فبشره بالجنة أعطاه النعلين دليل حتى يصدقه الناس إنه هذا الكلام ليس من عندي هذا كلام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهاتاني النعلان دليل أنني كنت معه خرج سيدنا أبو هريرة من لقي في الباب أول واحد عمر بن الخطاب. ماذا تفعل يا أبا هريرة أليست هاتين علينا النبي قال نعم هاتان نعلان النبي وقد أمرني أن أخرج وأن أبشر من رأيته خلف هذا الحائط إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن وبشره بالجنة قال أبو هريرة فضربني عمر بيده بين ثديين ضربه هكذا قال فخررت لستي يعني وقعت على أرضي على أرض مباشرة صار يبكي صار يبكي أبو هريرة رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه عمر مباشرة ما بشر الناس ما بشر الناس وتبيعه عمر يا رسول الله وأبو هريرة يبكي موقف عظيم وعجيب الصحابي رضي الله عنهم كلهم يعرفون شدة سيدنا أبي حفص الفاروق في الحق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أنت أمرت أبا هريرة أن يقول ما يقول قال نعم أنا أمرته وأعطيته نعليا دليل أعطاه نعلي قال يا رسول الله أ منعته لا تخبر الناس لا تخبر الناس إنك إذا أخبرتهم اتكلوا وتركوا العمل يتركون العمل ويعتمدون على كلمة التوحيد فقط فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر فخليهم يعني خليهم لا تخبرهم لا تخبرهم بما أخبر به سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شاهدنا أين من لقي الله بكلمة التوحيد غير شاك دخل الجنة كما جاءت هذه البطاقة وحقت على الميزان ينبغي لنا أن نؤمن بوجود الميزان أن هناك ميزانا وأن هناك وزنا للأعمال يوم القيامة وإلا والعياذ بالله نكون قد أنكرنا القرآن والآن سيأتي لنا بالآيات التي فيها ذكر الميزان قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة موازين فمن ينكر الميزان والعياذ بالله يكون قد أنكر شيئا من القرآن فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق الوزن حق وزن إيش الأعمال وزن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أبدا ما في شيء عند ربي سبحانه وتعالى يغفل عنه حاشاه قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحظى ووجدوا ما عملوا حاضرا ما عملوا هذه ما عامة كل شيء عملناه من خير ومن شر ولا يظلم ربك أحدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله نسأل الله سلاما اللهم استرنا يوم العرض قلوا آمين اللهم إنا نسألك أن تسترنا فوق الأرض وأن تسترنا تحت الأرض وأن تسترنا يوم العرض وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون جعلنا الله وإياكم منهم قلوا آمين ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الثامن من مواقف يوم القيامة الصراط الصراط وهو جسر أحد من السيف وأدق من الشعرة ممدود على متن جهنم والعياذ بالله يريده الناس كلهم كل الناس قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حثما مقضية كل الناس سيريدون على هذا الصراط والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أول من يمشي على الصراط ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم من رحمتهم بنا من رحمة أنبياء بأمتهم أنهم إذا بدأت أممهم بالسير على الصراط يدعون اللهم سلم اللهم سلم فيمشي الإنسان على هذا الصراط فإن كان من أهل الصلاح مشى بسرعة وجاوز وله نور بين يديه على قدر عمله وعلى قدر صلاحه وعلى قدر تقواه وأما إن كان والعياذ بالله من أهل الضلال والفسق والكفر فإن هناك كلاليب تأخذ كلاليب مثل شوك استعدان نبات من نباتات الصحراء كله شوك تأخذه هذه الكلاليب مثل السلسلة وفي رأسها هذه الكلاليب التي تأخذ هذا الإنسان حتى تشده إلى قاع جهنم والعياذ بالله كل إنسان سيجوز على هذا الصراط لكن المؤمنين الصالحين الأولياء لا يشعرون بهذا الصراط أبدا كما ذكر ذلك الإمام الشعراني في كتاب أداب العبودية ذكر ان هناك من اهل الايمان والصلاح والتقوى والولاية من يصلون الى الجنة يدخلون الجنة ويقولون يا رب يعني أنتم قال انتم قلتم في كتابكم وان منكم الا واردها وما مشينا في جهنم وما رأينا جهنم يقول قد جزتموها كيف مررتم على الصراط مررتم وما شعروا لماذا ما شعروا لماذا لصلاحهم لتقواهم لعملهم الصالح ثم يعلق بعد ذلك الإمام الشعراني ويقول أتريد أيها العبد أن يكون مرورك سريعا على الصراط هل تريدين أن يكون مرورك سريعا على الصراط كلنا نريد كيف عندنا ميزان ما هذا الميزان قل انظر إلى سرعتك إلى الطاعة على قدر سرعتك إلى الطاعة يكون سرعتك على الصراط فإذا أذن المؤذن مباشرة هرعت إلى الطاعة فاعلم أنك سريع المرور على الصراط وإذا أذن المؤذن وقمت ببطء فاعلم أنك بطيء الجواز على الصراط سيمشي ببطء انظر إلى حديث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل فزع إلى الصلاة في رواية وثاب إلى الصلاة في رواية هربا إلى الصلاة يقول هب مو هربى هبى إلى الصلاة انظر إلى كلمة هب وثب فزع لا تدل على البطء لا تدل على أنه يشد ويسر اليوم طلاب العلم يؤذن المؤذن يمضي أول الوقت ثم الوقت الأوسط ثم يدخل وقت الكراهة وهو لا يقوم إلى الصلاة لماذا؟ أنا مشغول بالعلم تخليط خلق من إبليس طالب العلم إذا أذن المؤذن مباشرة يقوم ويسرع إلى الصلاة أحد الصالحين كان قبل أذان المؤذن قبل الأذان يذهب يلمزد فقال له المؤذن يوما من الأيام يا عم لماذا تأتي مبكرا يعني عندما يؤذن المؤذن تعال انظري إلى الجواب ما أجمله وما أفهمه قال له استحي من الله أن يناديني وأنا لست في بيته استحيي من الله ان يناديني وانا لست في بيته لازم اكون انا اول واحد في بيت الله عز وجل حتى وقت النداء جاهز يا رب هذا هو امثاله مباشرة يجوزون على الصراط فيقول امام الشعراني على قدري هبوبك وسرعتك الى الطاعة يكون سرعتك على الصراط فمن اراد السرعة فليهض إلى الطاعة ولا يكون من الكسالى المنافقون يقومون إلى الطاعة لكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا قاموا كسالا وكأن جبالا على ظهورهم والعياة بالله وأما المؤمنون يفرحون ويستعدون للطاعة قبل دخولها فمن أراد السرعة على الصراط ماذا يفعل السرعة في الطاعة السرعة في العبادة إذا قلنا سرعة في الخدمة عندنا شيء والله عندنا خدمة أنا أول واحد يلا بسرعة بسم الله ما يتباطى ولا يتكاسل ولا يتوانى بل يري دائما الهم العليا وكذلك الابن مع أبيه عنده أولاد أربعة خمسة الأب يطلب طلب مو كل واحد من الأولاد يقول أنت افعل هذا أنت افعل لا أنت افعل البار هو الذي يقوم مباشرة أنا أحقق مراد أبي قبل أن يتمم كلامه وكذلك ولله المثل الأعلى لسان حالنا ينبغي أن نقول لبيك يا رب عندما نسمع المؤذن ناه إلى الصلاة نهرع إلى العبادة إذا قيل لنا هناك صيام نفل نهرع إلى الصيام هناك قيام ليل نهرع إلى قيام الليل نريد أن نوزع مثلا ختم من القرآن نرفع أيدينا أنا أخذ جزء جزئين ثلاثة مو غير أخذ خمس أجزاء وأنا أخذ نصف جزء فقط نوزع صلاة على النبي كما يفعل في كثير من المعايد يوزعون وظيفة صلاة على النبي ممئة مرة فقط وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نسرع فإذا أردت السرعة على الصراط أسرعي في الإقبال على الله تبارك وتعالى اهذن الصراط مستقيم قال الصراط هو طريق يوضع على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون بعد انصرافهم من الموقف اللهم ثبت أقدامنا على الصراط وهناك نور قلت لك هناك نور على قدر الأعمال الصالحات فمن كانت أعماله كثيرة كان النور أعظم كل ما كثرت الأعمال كثر النور وكل ما خفت الأعمال خف النور حتى إن بعضهم لا يرى موضع قدمه ما يرى وين يضع قدمه فهل هي على الصراط أم وقع نريد أنوار كيف نحصل هذه الأنوار بالاقبال على المولى سبحانه وتعالى ثبتنا الله وإياكن في هذا الموقف اللهم سلم سلم فتثبت عليه أقدام المؤمنين الطائعين اللهم اجعلنا منهم ويمر عليه أهل الجنة فمنهم من يمر عليه كلمحة البصر هؤلاء الأولياء كلمحة البصر ومنهم من يمر عليه خلبر ومنهم من يمر عليه كالشواد يعني كالخيل المصرعة ومنهم من يكون بطيء السير ومنهم من يمر عليه زحفا ومنهم من يمر عليه حبوا وكل على قدر عمله جعلنا الله وإياكم من أصحاب الهمم العلي في الإقبال على المولى تبارك وتعالى وذلك كله ذلك كله يعني المرور بهذه السرعات على حسب أعمالهم فمن كانت أعماله في الطاعات كثيرة كان كلمحة البصر ثم كالبر ثم كالجوان ثم ثم ثم على حسب الأعمال قال الله وتزل عنه أقدام الكافرين والعصاة من المؤمنين فيقعون في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار قال تعالى وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجْيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا يعني هؤلاء الذين وقعوا في النار من؟ الكافرين والعصى من المؤمنين الكافرين نبقيهم والعصى من المؤمنين ننجيهم بعد أن يكونوا قد تعذب على قدر أعمالهم السيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط يعني من مواقف يوم القيامة بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز أول واحد يمشي على الصراط من؟ سيدنا محمد اللهم صلي عليه وإم وأمته ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ما أحد يتكلم ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليم حتى تشد هؤلاء الناس العصا مثل شوك السعدان السعدان نبات من نباتات الصحراء غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمن كان عنده أعمى سيئة يقول له تعال ويشدونه ويسحبونه إلى جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم ثبتنا على هذا الصراط وعلى هذا الموقف وسلمنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين فيه آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين ألف ألف صلاة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا, كثيراً أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين اللهم انزل مزيد بركاتك ورحماتك وأنوارك على مؤسس هذا المعهد وعلى القائمين عليه وعلى الدارسين فيه وعلى المدرسين فيه وعلى العاملين فيه بخير إنك على ما تشاء قدير اجعل اللهم هذا المعهد منارة من منارات العلم والدعوة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة آمين يا ربنا اعترفنا